بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب مالك الناس ملك الناس إله, الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس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 Jinnati Wa